أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ليعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إله بينا منا ونحن عصبة أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه يخلو يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامن على يوسف وإنا له لناصحون قالوا يا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 وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا we gaan het hier over. We gaan het ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذبا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فأرسلوا والدهم فادى اليد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 أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الحاديث والله غالب على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 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ ربي أَحْسَنَ مثواي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّئَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من راد باهلك سوءا إلا الله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 واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت إليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما رأينه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما لا ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن.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 لا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون واتبعت ملة آبان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 باب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتمها أنتم وآخرون بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيَ أَلَى سَبْعَ بقرات سِمَانٍ يَا سبع سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ وَافْتُونِي فِي رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون لِلرُؤْيَى تَعْبُرُونَ اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلوا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 وقال الملك توني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك ما بال نسوة اللاتي قد طعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخوف وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءٍ لَا ما رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ وَتُونِي به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال جعلني على خزائن لرضي إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني في الكيل وانا خير المنزلين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 قال هلا منكم عليه إلا كَمَا كما عَلَى على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة ليهم قالوا يا أَبَانَا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا وَنَمِيدُ أَهْلَنَا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثق من الله لتاتونني به Eij, uw hell, bikum. Felem. Toe hoe u zich kohom kale luohu, alem en kolo. Wakale, jag ben ijala, tad babi, wahidiu, u babi,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 فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن موذن ثم اذن موذن نيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون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 إن كنتم كاذبين قولوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء وعاء ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله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 قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبيرا فخذ حدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا الظالمون فلم مستي منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلمون n e e e e e e e e niet بيكم فقولوا يا أبانا إن بناك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الكيل وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يجزي الْمُتَصَدِّقِينَ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 لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما انجا البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم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 إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحاديث فاطل السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين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 en tاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في لرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين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 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لاميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون